إذا هُنزل من الأرض إنذارها، واصغر جز الأرض أذى لها، وقال إنذار ما لها يومئذ يحدق أصدارها، بأن الأرض أوعى لها يومئذ يظلمها، وشتى تذير أعمالهم، فمن عمل مسؤولاً رضي. من يره ومن يعلم